نا بُرِبٍ نُمَرّ يَمَمَ فَأَلَت إِذَا قُمْ مُكَلِّمٍ مُصْدُ وَقَالُوا أَأَذِهَتْ نَقِيرٌ أَمْهُ ما ضربوه لك إلا جدلا بل قوم خصموا إنه إلا Am, um, Am, um. كُنْتُنَّ نَكُمُ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ ما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم وَقُم بِالْإِحْسَانِ لِوَالِدَيْكَ مَنْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ إنِ الل جَج وَرَم بورَ بكد فقطن للفل احزاب من بين هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم لِذَا حُبٌّ عادٌ إِلَّا الْمُتَّكِلُ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنوا الذين <laughs> كم اشتق الى قصور تلد to قول <تأكلون> ان المجرمين في عذاب جهنم مخالدون لا يفتر عن نبوه وهم في يمبلسوا وما ذو يا مالك ليقضي علينا أكثركم للحق كارهون أن لا نسمع سراء ونجواب بلى ورسلنا لديهم لن كن في نكم بالحق ولا كنا انفركم للحق في أَمْ أَبَوْا أَمْرًا فَإِنَّ مَوْعِدُهُمْ أَمْ يَحْسَبُونَ تأييميه إن كان لي pow pow powthow والحكيم العليم وتبارك الذي <تصفيق> له وعنده ع <تصفيق>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 إِلَّا مَن شَهِدَ مِنَّا حَتَّىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَٰكِنَّ وقيله يا رب إن هؤلاء